ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ا رباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها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 وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بلقات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون